رضنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا بعثا من النار قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه نالت اختها حتى اذا الداره فيا جنيا وقالت اخرى لاولهم ربنا قالت اخرى لاولهم ربنا قال لكم ان ضعف ولا كلا تعلمون وقالت قولهم لا اخرى فما كان لكم على الهلال قَبْلَ أَنْفَذُوا قُلْ عَذَابِي بِمَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ, ولا يدخلون الْجَنَّةَ تحسايا لجل جمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا لا نكلف نفسا إلا وساها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله كُنَّا لَن نَكَبَّ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ أَشْرُفُ رَدِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنَّكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ